بسم الله الرحمن الرحيم <الألفلام> صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيات لا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم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 ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي مالهم وعن سماء إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذو محمد حورا لمن تبعك منهم لأم جهنم منكم أجمعين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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَ أَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْقُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 قُلْ أَمَرَ رَبِّهِ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعن الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يقمعون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 فاليوم نسأهم كما نسوه لقاء يومهم هذا وما كانوا بآيات لا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدوه ورحمة لقوم يؤمنون الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ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 أَوَاجِبٌ تَمَ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ فَإِلَى عَادٍ أَفَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال المنأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين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 قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ لَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ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 وتنحطون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن نصالحة أتعلمون أن نصالحة مرسلا من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 ولوط إذ قال لقومه أتئون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تئون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا او نتعود في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ مجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس أبا النضراء والسراء فأخذ ماهم بلتتوا وهم لا يشعون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 افاامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون افاامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وهم نائمون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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغنبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هَذَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَانَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أدني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَرْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نُعْظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا شَاوِرْهُمْ دَارَ فَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ رُو سَبِيلَ يَتَخْذُوهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الْغَيْيَ يَتَخْذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار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 القوم استضافوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعدني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم رضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فارفد لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك وَلَا ذَابِعٌ صِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ خُلِنَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحذم عليهم الخبائف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 ومن قوم موسى أمة يحدون بالحق وبه يعتلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه وان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 وَإِطْطِيلَ لَهُ مُسْكُنُهُ هَذِهِ الْقَضْيَةُ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَكْتُ وَقُولُوا حِطَطُ وَدَخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَدَخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَعْفِلَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 إلَّا أَتِيهم حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ لَذُلُّوا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إِبْلَاهُمْ أَحْلِقُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا مادرة إلى ربكم ولعله يتقون فدم ما نسو ما ذكرو به أن جينا الذين ينحون على الصور وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا مَا نُوحُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِبْتَدَنَا رَبُّكَ لَيَضَعَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُوُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِطَابِ وَإِنَّهُ لَرَفُورُ الرَّحِيمِ مِنْ طَائِرِهِمْ خِنْزِ أَوْ ذِمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَبَيْنَهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ آتِينَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَهَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ضلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذزية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 هم الغافلون وللله الأسماء الحسنا فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون. فَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنَ الْحَيْثِ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ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 وَأَمَّا عَسَى أَن يَكُونَ قَدْ قَتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحًا لَإِمَّا أَتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرْكَةً فِي مَا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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْذِرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا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 اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ ويسبحونه وله يسجدون